وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ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 ك أَمْ على اللهَّهِ تَفتَرون وَماظًا الذيينَ يَفتَرونَ على اللهَِّ الكَذبَ يَووم القِيَامَ إِ اللهَّه لَذ فَظل عَ النَّاسِ وَلَ أَكثَرَهُم لا يَشكرون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 تقولونَ على اللهَّه مَا لا تعلمون قُلْ إ الذيينَ يَفَْرون على اللهه الكَذِبَ لا يفحون مَتَعُ فيِي الدُّنيثُم م إلينَا مَ رجِرُهُم ثمُم نُذيقُُ العذاابَ الشَّددَ بِمَا كانوا يَكفرُرون